قضيلة الشيخ علي صقر من المستحقين للزكاة الغارمون، فمن الغارم وكيف يستفيد من الزكاة؟ الغارمون هم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها، ومن أنواعهم من تحمل مبلغا لإصلاح ذات البين أو ضمن دينا فلزمه فأجحى بماله. أو استدان لحاجته إلى الاستدانة أو دفع الديه في القتل عن قريبه أو صديقه القاتل إلى أولياء القتيل بحيث لو لم يدفع اقتص من القاتل بقتله وفي مثل هذه الحالة يأخذ ما دفعه لأهل القتيل حتى لو كان هو غنيا روى مسلم أن رجلا أصيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأمر الناس أن يتصدقوا عليه فلم تكف الصدقة بالدين فقال لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك والله أعلم